أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة ودخلوا من أبواب متفرقة و ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه مَا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ وَأَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو مِلَّةٍ مَّا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ يَقْتَدِي الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَّكَ بِأَذَاهُمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمد لله الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له وما نحن إلا بالله وله أما بعد فاللهم أنت أعظم من سئل أرأف من ملك أو من أعطى أنت الملك لا شريك لك الأحد الذي لا ند لك الأمر أمرك الخلق خلقك العبد عبدك الدين دينك أنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أسرقت له الأرض والسماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تقبلنا هذه الساعة أن تحفظنا من العين هذه الساعة أن تكفنا شر السحر هذه الساعة أن تعافينا هذه الساعة من الداء ومنك الشفاء فشافينا اللهم بقرآنك العظيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ معاشر الإخوة الأعزاء كمما سمعت اللي تكلم فيهم الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما خاف على الأبناء أديل من العين لأن كان عندهم واحد الجامع كبير هو واحد الهيئة حسنة واحد المنظر واحد البهاء لا يعلمه إلا الله من اللي خاف عليهم أنهم تصيبهم العين يعني تصيبهم العيون ديال الناس اللي تنظر لهم والعين هي تسنزل الفارس على الفارس دياله يعني يقدر بالسرعة العين وبقوة العين والعين من أمر الله سبحانه وتعالى الفارس اللي يركب على الفارس ذي ينزل إلى الأرض إذا هذا النبي المبارك لما جهز أبناء دياله وكان معهم الأخ ديالهم بنيامين يمين وبغير سلهم إلى مصر أمرهم أنهم لما يوصلوا إلى مصر إخوة يوسف يدخلوا من أبواب متفرقة يعني هذه الأسباب وإن لقلهم في القرآن الكريم وما أغني عنكم من الله من شيء يعني هذا الاحتراز رغم ما يردش قادر الله سبحانه وتعالى وقادر دياله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون لرغم هذه الأسباب فرحنا من خالفوش ومن ما نعوش في عمر الله سبحانه وتعالى والآية التانية كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم الآية 51 وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَى وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وهناك يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في تفسيري دينا بن كاتير لا يزلقونك أي لا ينفذونك بأبصارهم يعني يعينوك بالبصار ديالهم بمعنى يحزدوك البغض ديالهم ولولا مشيروا وقاية ديال الله سبحانه وتعالى والحماية ديالهم منفضلك العين ديالهم وكل هذا دليل على أن العين والعصبة ديالها والتأثير ديالها راحق وهي بأمر الله سبحانه وتعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كي يقول استعيذوا بالله من العين فإن العين حق رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع تحت رقم 951 أنت العين حق وكذلك عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم فلو كان شيء سابق القضاء لسابقته العين رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع تحت رقم خمسالاف وستمئة واثنين وخمسين من أسماء بنت عميس جت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ودي هذه القبيلة الناس النصرة تسيبهم العين واش نقرأ لهم شرقية قال لها نعم ارى لو كان شي حدث تسبق القضاء ديال الله تعالى العين تسبق بأمر الله وكذلك عن جابر رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر المعنى أن العين تصيب الرجل وتقتله يكون صحيح في صحيح الصباح وفي العشية تقتله ويموت ويدخل القبر دي في ذاك الليلة والعين تقدر تضرب الجمل ويشرف على الموت ويدبحوه للناس ويقسموه وذكر لي بتي في القدرة وعن جابر كذلك رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين رواه البخاري في التاريخ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 1317. وآخيراً عن جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أزام بني أخي ضارعة يعني نحيفة ضعيفة وش فقارة ما عنهم مش كيسولها النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم ضعاف. يكما صابتهم الحاجة وما عندهمش قالت لا ولكن العين تسرع إليهم لا يا رسول الله العين كتضربهم تكشع لاش دعاف معهم من ربيه الصحة طيقة شد فيهم العين فقال أرقيهم قال لا قرأ عليهم الرقية فعرضت عليه الصلاة والسلام الرقية فقال أرقيهم رواه مسلم في كتاب السلام إذا سيدنا النبي صلى بأن اكثر الناس اللي غادي يموتوا من الامه ديالو بعد القضاء ديال الله ديالو يموتوا بالعين ديال الناس اللي العين بسرعة. والعين هو الحسد فرق بين العين العين الناس لا فرق العين والحسد ديالهم واحد الإنسان مسحور ولا كيف بودضرب الإنسان اللي مسكين ضرب بالعين أو إنسان اللي محسود يعني تسير دي الموحية ولكن المصدر ديالهم كيختلف المصدر ديال الحاسد هو إن الإنسان كيتحرك القلب دياله وكيستكثر نعم على أخو المسلم وكيتم النبي أن النعمات على لأخو المسلم وياخده هو أما العين شنو المصدر دياله؟ أول قيداح نظرة العين يعني السهم ديال العين. والآن في الدول الغربية يبحثون الآن في أحد المسألة الذي وجدوا بأن العين حتى هي عندها أشعة كتخرج من العين مع النظرة ويقلوا الأصل هذه الأشعة إذا الشعاع يخرج من العين وينفد الإنسان لأخليك تشوف فيه ولهذا العين يمكن لي أن تصيب حتى ذلك الإنسان اللي ما تحسن في الجامعة تستطيع تشوف غير شيء دار ما أريد أن تضربه بالعين تريب حيوان تشوفه يعجبك وتضربه بالعين هي موت زرعت حرج المال يتلف وكين اللي كيعيي الراسو براسو هو معيي الراسو يتقابل قدام المرايا، ويصوب الكرافطه ويتقاد ويعجبو حاله، يبقى يشوف راسو في المرايه يعيي الراسو براسو اف العشيه يروح مريض علاش لانه يشوف راسو بديك الرؤية ديال التعجب يقول انا زوين انا جميل انا شوف انا كيصبحت اليوم بحال الورده ها في العشية بحال ديك الورده المحروقه مشى اذا العين كتأبطر على حساب الكيف في يدي الرؤية كيفش كتشوف إذا الحاسد هو أكثر من العائن هو أعم فكل عائن هو حاسد خاص وليس كل حاسد عائن ولذلك جاء ذكر الاستعادة في صورة الفرق من الحاسد حسد شكل خر لأن الحاسد في الداخل دياله كيدخل العين إذا ذكرت الحسد راه مع العين قال الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إِذَا حسد. فإذا استعاد المسلم من شر الحاسد يعني راك يطلب الله باش يبعد منه احتشر العين لأنه في الحسد كيدخل العين وهذا من الشمول ديال القرآن والإعجاز دياله إذن يا أخويا المسلم إذا تشتي شيء حاجة وعجباتك مخاصك شبقا متبعا بالعين ها؟ ما تسقيش هذيك الحاجة بالعين ديالك ولكن دعي بالباركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السهيل بن حنيف ألا بركت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واه دعي بالباركة هل قلتي تبارك الله لأن هذه الدعاء يمنع التأثير ديال العين اللي عجبتك شيء عجب خير تشوفها قول تبارك الله رب العالمين وبعض الأحيان قاعد نزيد وضحوها المسألة كي وقع التأثير ديال العين حتى بالجن كما يقع من الإنس حتى الجن تمكي عينه الدليل دي في المسألة فعن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس ثم أعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذه ما وترك ما سوى ذلك رواه الترمذي وحسنه وابن ماجع وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة تحت رقم 2830 وكذلك عن أمنا أم سالمة رضي الله عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جاره في وجهها سفعة يعني بقعة سوداء شوف واحد جاره دخلت عند أمنا سالمة وفلو جهدي أنا واحد البقعة كحلاء اشقل النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها فإن بها النظرة رواه البخاري يعني شمالها قال قال الفارع في سير هذا الحاديث هذا قال لك السفعة يعني نظرة من الجن قال لها يعني قروا عليها الرقياء راه الجن يضربوها ودروا لها ديك البصمة التاشر اللي نقوله إحنا السوداء في الوجهة ديالها لهذا خص المسلم ما اللي حي في الليل ولا في الصباح يبغي يبدل حويج دياله يخلع التوب دياله أو يبغي يشوف في المراية أو يدير شي عامان بش يدفع للنفس ديال الجن خاصوا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى تبغي تحيد حويجك الداخلين تبدلهم ما تبقاش عريان الجن راه يتفرجوا فيك ويضحكوا عليك قول بسم الله الذي لا إله إلا هو رسيتر بينك وبين أعين الجن هم يشوفونه وإحنا ما نشوفوه كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إذا الإنسان لقدر الله العين شنو هو العلاج فعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرأهما عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن رواه الديلامي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما يمكنش شي إنسان في شي دار يقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي والضرب الشعين ديال الإنس ولا الجين. لا ثانيا الإنسان إلي شاف شي حاجة وعينه خيبة كل إنسان اللي كعرف عينه خيبة كعرف رسوله بأنه هو ركض رب العين عارف حلم موعد شافه وقعت لي شي حاجة لما يشوف شي حاجة باش ما يخش على مولاها شي يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما روى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى شيئا فاعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كله شافش عاجب عجباته وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله أرى العين ديالو ما تضرش ثالثا ستر محاسن من يخشى عليه الإصابة بالعين إحنا كنتعرضوا العين للإنسان تعرف عينه خيبة ما توريش المحاسين خبي عليه الأمور نستروا استعينوا على على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان إحنا كنفضحه حتى كنتصيبنا العين العين موجودة في كل بلاسة استر كذلك باشي يحفظك الله سبحانه وتعالى من العين عليك بقراءة المعوذتين والتحصينات والأدعية النبوية في العين ديال الجن كين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أرد أن يطح تياباه بسم الله وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله رواه أحمد والترمذي ضعفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولك باش تسترع العين ديال الجن أن خص الإنسان يسمي الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال حتى يبغي يدخل الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبط والخبائد أدنى وقاية نحن مفرطين فيها وسيدنا جبريل أرقى النبي صلى الله عليه وسلم بيرقيا شنو هي بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك والله يشفيك رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن, وابن ماجا عن أبي سعيد الخضري وهذه الرقية إنسان المصاب بالعين بسم الله أرقيك من كل داء يؤديك من شر كل نفس الله يشفيك بسم الله أرقيك والله يشفيك وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق هذه سيرة الأنبياء سيدنا إبراهيم كان يرقي ولاده من العين والسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرقي سيدنا الحسن الحسن من العين يعني الإنسان لم يشكش في الله صلابسهم قاد وعليه نعمة الله وخاف الناس يعني تعطيه بالعين خاصة يدخل معه السلاح الميدفاع اللي يضرب بها هالعين دي الناس شنو هاد الميدفاع؟ من اللي يبغي يدخل معه البابش يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة سلاح ما تخافش وكين بعض الناس اللي تلقى أبسط عليه الله وعطاه الله الدنيا وما يلبس ما يأكل ما يتزين ما يتقاد ما هلوك خيث من العين يا أخويا العين إلا كانت تصيب رب يعطيك الدون النبي صاحب عطيك دون يقول الدعاء وكل واشرب وتبرع مرزاتك وتقدر رحمين السوق إلا خفتي من العين وليجي تشرك بالله سبحانه وتعالى ولا لا نعم وعن أبي إسحاق عن الحارج عن علين رضي الله عنه أن جبريل آتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مغتما فقال يا محمد ما هذا الغم الذي أرى في وجهك قال الحسن والحسين أصابتهما عين فقال صدق بالعين فإن العين حق أفلا عودتهما بهؤلاء الكلمات قال وما هي يا جبريل قال قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القدير وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقام يلعبان بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذه التعاويذ فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله تفسير ابن كثير الجزء الرابع الصفحه 411 سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا جبريل قال لي شاد الحاله ديال الهم اللي عليها يا محمد قال له النبي صلى الله عليه وسلم راه سيدنا الحسن والحسين صابتهم العين قال له ودي غادي نعطيك واحد سلاح قوي ضد العين قال له العين حق صدق بالعين اقرأ عليهم هذا الدعاء اللهم ذا السلطان العظيم والمن القادم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي هذا المريض وعافي سيدنا الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الجن من أنفس الجن وأعين الإنس قال لك هو ادعى بهذ الدعوات هذه شويه كيشوف سيدنا الحسن والحسين يلعبان بين يديه فاش قال لي النبي صاص مصانا قال لنا هذا الدعاء هذا قولوه للانفس ديالكم قراو على نفوسكم هذا الدعوه وقراو النساء ديالكم وعلى ديالكم را مع مرش واحد تعود بالله سبحانه وتعالى بالعين مثل هذه الأدعية هذه اللي يعطوني جبريل عليه الصلاة والسلام تامينا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القادر سبقته العين وإذا اغتسلتم وإذا اغتسلتم فاغتسلوا صحيح مسلم بشرح النووي يعني سيدنا نبي صاسمك كيعطينا واحد الحقيقة أخرى إلا عرفنا الإنسان اللي يضرب بالعين نجيبوه ونأمروه باش يغتصل وداك المال اللي غد يغتصل به نخويه على دك الإنسان اللي مسكين مضرب بالعين ولا محسود فيبرى بإذن الله سبحانه وتعالى وقد قال ابن الشهاب الزهري رحمه الله بيلين القديد الغسل يعني شي واحد قال لك ودي منهار شاف فيها فلان وأنا ضربتني العين معروف عينه خيبة وهذا السيد عاف راسه عينه خيبة يعني ما قال لك الدعاء شافه لقى يشوفه تصابته المصيبة قال لك النبي سعسم الدواء نجيبه هذك اللي ضربوا بالعين قولوا هذي راشك فيك بأنك العين ديالك خيبة أنت اللي ضربته عوم بالماء وداك الماء اللي غادي عوم به هو نحيده هذي من تحتمنه من اللي عوم ونخويه على ذلك الإنسان اللي ضربه العين يجيب الشفاء بإذن الله وهذا لنا كيبيل هو قال لك الغص الذي أدركنا علماء أنا يصفونالك وريهولينا نجيبوا الراجل اللي يضرب العين ونجيبوا لي واحد ديال الماء ونقول يدخل الكف ديالك وتمضمض يدير الماء في فمه ويرميه هذاك الماء اللي غادي يدخل على الإنسان الآخر يتمضمض بهذاك الماء يعني يحركه في فمه ويعود يخويه ردو ويغسل الوجه دياله من القذح واليد دياله اليسرى تدخل في الماء ويصب على الكف دياله اليمنى ثم يأخذ بندي اليمنى والكف عودة يخويه على اليسرى ثم بعد ذلك يغسل المرفق ديره الأيمن ثم المرفق ديره الأيسر ثم يجمع هذاك الماء كله ويتكب على القدم ديره الأيسر ثم يأخذ من الما وقف على ال... يك على, على القدم ديره اليمنى يعني الأطراف ديره كل الدوس الما ونأخذ هذاك الما كله, هذا كله لخلف الأطراف ديره اللي مر على الأطراف ديره ونصبو على الرأس دير الإنسان اللي مصاب بالعين صب واحدة ويكون الشفاء بإذن الله هذه الطريقة الأولى كنا طريقة ثانية للشفاء من العين تجيب واحد الإناء فيه الماء وتقرأ عليه المعويدة معويدة من اللي تقرأ له المعويدة يعني قل هو الله أحد قل عذوب رب الفلق قل عذوب رب الناس تقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقامة ثلاثة ديال المرات ثم بعدها تقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ثلاثة ديال مرات. ثم تأخذ ذاك المال اللي قريتي في هذا الشي وتخوي على الرأس ديال الإنسان المسكين المحسود ولم ضرب بالعين مرة واحدة من خلفه ومن أمامه بحيث المخص يعمل جسد دياله كله يتشفى بإذن الله وأسهل طرق ديال الإنسان اللي العين أسهل طريقة أنك تضع اليد على المكان اللي يضره وترقيه من يتوضع يدك على الله صليكة آل ملي في ضربات العين تقرع عليه صرق إخلاص والفلق والناس رواه البخاري هذا العلاج في كتاب فضاء القرآن باب المعويدتان ولله الحمد والمينة وخلاصة الكلام يا أحباب أن الإنسان خاص يقين نفسه سواء من الشيطان أو من السحر أو من العين خاص يكون دير الحصن يعني الوقاية هذه الوقاية بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من قدروش نفصلوها ولكن نجملوها في أبواب الباب الأول باب الوضوء نقول لكم واحد الكلام المسلم الذي يتوضى ويحافظ على الوضوء ما عمر السحر يصيبه عمر الجن يضربه عمر العيد شده لأني علاش على طهارة محروص شكولي حرصة؟ ملائكة من قبل الرحمن سبحانه وتعالى هذا الكلام ماشي كنقوله أنا فعلي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك يعني في في ملك لا ينقلب الساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد وقال المنذري في الترغيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالك طهروا نفوسكم يعني من الأوساخ من أنك المصائب والأمراض الروحانية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء عبد كي طاهر يعني بات على وضوء إنسان اللي فيه العادة أنه يبات على وضوء كي يبات معه مالك في الفارش دياله كل لينك يتقلب في الليل والمالك يبت في الليل عند راسه حتى الفجر ما يقول يا رب تغفر لهذا العبد ره بات طاهراً يعني استغفر لي قاعد الليل إذن هذا السلح الأول ضد العين وضد السحر وضد المسل الشيطاني العلاج الثاني الاستعاذ بالله نحن كان يعطيه يعني الوقاية الآن إذا بغل الإيسان يحصن نفسه مع مرهد الأمر اللي يذكرنا في العصراته تصيبه قال ابن الجوزي حكي عن بعض السلف أنه قال لي اسمع اسمع الناس كدر من الميتان ابن الجوزي رحمه الله قال له واحد من التلاميذ دياله قال لي اش تدير مع الشيطان يلاوس وصلك فراسك وقال لك تدير شي موصيبة قال لي نجاهده قال لي ونرجع وفوت عليك واحد ساعة قد رجع عليك قال لي نعود نجاهده قال لي ونرجع لك المرة الثالثة قال لي نعود نجاهده قال لي ودي ذلك شيء غير يطول عليك تبقى تجاهده وقعد نهار هو يعطيه ميثال قال لي الى مرة يتمشي غنم وفيها الكلب ديالها ونبحي عليك وما خلقش الدوس شنو غادي يديه قالو ودي غادي نبقى ندير معه جد حتى ندوز قالو ودي هذا غادي يطور ولا يبقى الكلب حافسك كاع النهار ولكن قالي الا بغيتي تدوز كينحل قرب منه قال لي شنو هو قال لي تستعان بصاحب الغنم عيط دا على داك اللي صالح الغنم قول له ودي شد عليا الكلب ديالك غير يشد غادي تدوز اما الا صيستي الكلب يبقى شادك كاع النهار عطاه مثال يعني بيه اللي تلبس ديال ابليس يعني في العودة تلقى تقاتل الشيطان وحارضي معاه لا عندك سلاح قوي هو الاستعادة بالله سبحانه وتعالى. تلجأ الله، تحتصل بالله سبحانه وتعالى. ديما تسمي الله تعالى، وديمن تستعاد بالله سبحانه وتعالى من الهمس ديال الشيطان، من الوسواس دياله. كيفاش قاعد يستعده؟ عن سليمان، عبد الله رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان. قالك تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز رجل كي يصب مع بعضية وهذا كي يصب هذا. قالك لك واحد تسيب فلاخ ورح ترى وجه دياله أحمار والقرجوطة دياله تنتافخت في النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه من اللي شافه يعني تزنق وشاف سيت نفخ قال إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجين قال لهم كان عرف واحد الكلمة كون قالها له هذا السيد هذا يتفادك الغضب قال له ايشنا يا رسول الله قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجين في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق يستعد بالله من الشيطان الرجيم، وبصف الجنون ما يدخلوا في عباد الله اليوم. الرجل تقول يقول عندنا الرجيم يقولك ما كيشي فرقد بنادم، وهذا ماشي يقلب على الشياطين. فعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبت والخبائث في صحيح البخاري كتاب الوضوء. وقد أخبر أحد الشياطين أنه دخل في شخص. لأنه لم يستعيد بالله عند دخوله الخلاء فتسلط عليه ودخل فيه سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حتى المرحاض اللي دخلوا ليه باش نقضيو الحاجه ديالنا تلقى الانسان دابا خدام مشى المرحاد كيدفع الباب ويدخل بحال دخل داره يا اخي راه سطوق تما خصك توقف قف رك داخل عند الشياطين داخل بنص ديال النجاسه اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث ادخل خلص هذاك تأمين دير تأمين على نفسك عاد يدخل بس قذير حاجة ديالك الإنسان كيدخل يدخل وبعد التجارب عطتنا إن بعض الشياطين يدخلوا في الناس وسووا لنا سبب الدخول قال كأودي دخلت فيه في المرحلة دخلوا ما تكش اسم الله تعالى انتقيت من فدو دخلت لي إذا الإنسان خص يستعد بالله تعالى من اللي حسب ديال الشيطان تبغي تقرأ القرآن استعد بالله تعالى تبغي تصلي استعد بالله تعالى تغضب رايق قدر يدخل في الشيطان استعد بالله سبحانه وتعالى من اللي تسمع الكلب كينبح استعد بالله سبحانه وتعالى من اللي تسمع الحمار كينهق استعد بالله سبحانه وتعالى من اللي دخول خلاء استعد بالله سبحانه وتعالى الحسن الثالث لما يدخلوش منه الشياطين أنك تكون من الناس المحافظين على الصرة في الجماعة تفرد الصلاة كيسبب في دخول الشياطين لأن المسلم اللي كيصل مع الجماعة دائما كيكون في مأمن من الشيطان ليصلي الفرد في الجامعة. في الدار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة, صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا معشر الناس صلوا في الديور ديالكم أفضل صلاة هي الصلاة في الدار ديالكم من غير الصلاة المكتوبة هذه خصوص صلاة في الجامعة بالصفة البيت ما يكونوا فيه الشياطين وتكون عندك العائلة مسكونة والعائلة مريضة وضربها العين إعلاج لأنه ما كانت في الدار الرجل يمشي للجامع يصلي الصالة وشفعله تركوا كل شي ويصد بيبة للجامع وشيف حاله والنبي صلى الله صاصم أمرنا قال أنه ما تديروش البيوت ديالكم قبورة نوروها باش نور الدار ديالك باش الشياطين ما يديروش بها صلي نفل في الدار أركيعات تصليهم عندما يصليها في الدار والفرائد صليها في المسجد كذلك المسج ما الحصن الحاصين اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى هو قيام الليل الدر لي ما يتقامش فيها الليل ما عمر الصالة كانت فيها بالليل هي محل الشياطين فعلي بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح قالوا العلماء حتى أصبح علين صالة الفجر ما قام إلى الصلاة صالة الليل ما صلاش أشقى النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه رواه البخاري قال لي يا رسول الله الدراجين ما عمرون هذا في الليل وصله شركي عاد ما, عمر؟ ما عمره فكر شي لي لي صلي الجركي عاد في الليل ينوروا له الدار دياله دي من نعستن صلت الفجر عاد كينون كيف يصلي الفجر ولكن من نعستن عبرونه تقبل الفجر وصله واحد جركي عاد في الليل تسطرد الشياطين أشغلم نبي ساسم قدم دك ليه بقاني عسكة الفجر عادي نود هذا كره بال الشيطان في الأذن دياله وأكبر الحصن هو يتقرأ القرآن في الدار. هو المدوم على ذكر الله اسمع رب قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين سورة الأعراف آية مئتين وخمسة كيفاش تذكر الله هو أنك تلتزم ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جميع الحركات والسكنات ديالك يكون فيها ذكر الله اتبع الإرشادات لأن هذه الأدعية تجعلك محفوظ، فعلينا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وعلينا باش ندير واحد مجهود باش نحفظه الأدعية والآن يا أحباب نعطيكم الحص الحاصين من العين ومن المس من السحر إلا أبغيت يا رب يحفظك تقرأ هذه الآية كل يوم بعد صلاة المغرب لأنك نفضلك يما يقولون الوقاية خير من العلاج فضل ما تجي عندي وغادي تكسر لي راسي وغادي تقول لي عندي واحد مريض يا أخوة قبل ما تمرض دير ذلك الواجب لأمرك بالله سبحانه وتعالى حاصل نفسك ما تحتاج ليه ما تحتاج ليك أعطانا النبي صعصم الدول كل واحد إحنا شنو كنديرو كنفرط في أمر الله حتى نتصوم الأمراض عنج ونقلبو بغين الدواء الدواء عندكم الدواء ديالك كل يوم بعد صارت المغرب صورة البقرة من الآية واحد الآية خمسة قراها في الدار سهلا عندك جوج دقائق قرأ آية الكرسي وجوج آية اللي كنين مورها وقرأ دكتة الآية اللي كنين في آخر سورة البقارة هاتش كي حفظك من الجن ومن السحر في هذه الليلة وفي اليوم ديالك ما يمسك حتى شي حاجة بإذن الله أصبح صباح الحسم ديال نهار شنو بعد سارات الفجر ديما لا إله إلا الله نصر الفجر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر مئة مرة قدر التصبيح مئة مرة وقد صحى علي النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك في يوم كانت له عدل عشر رقابات حال أعطق عشرات ديال رقابات اللي قال هاد دعاء مئة مرة هاد الذكر هذا حال عدل العشرات ديال الرقاب أعطقها في سبيل الله وتكتبات لي مئة حسانة وتمحات عليه مئة سيئة وكانت لي في هذا النهار حرز من الشيطان حتى العشية وما كان شيء واحد جاء فضل من ذلك شيء اللي قال إلا أحد الرجل قلب حاله وجاب شيء حاجة أكثر رواه البخاري ومسلم تعودوا الليل والنهار اسمع الحسن يا أخي قول في الصباح والمساء أنا من اللي نريد أن نخرج منظاري في الصباح ماذا كان ذلك؟ من اللي نصل عند الباب والبس الصباط ديالي كان عيني عند الباب ونقول أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أن تآخذ بناصيته إن ربي على صراط المستقيم وإحنا لا عايشين إحنا قد نهكب نحن أقل أشياء النبي صاصم ما خليه لنا شيء أمر إلا وذكر لنا في السلاح حتى الإنسان لم يمشي لداره في العشي ويبغي جامع الزوجة دياله ولا حياة في دين ورنش نديره عن ابن عباس ما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صاصم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقوضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أباداً رواه البخاري سيدنا النبي صلى الله عليه قال لك لو أن الإنسان يريد أن أسمع المرأة دياله ويقول هذه الدعاء يا ربي تجنبنا الشيطان وتجنب الشيطان هذه المرأة هذه اللي رزقتينها قال لك إذا أعطاه الله تعالى إذن يولد هذه الليلة وحملت المرأة يحفظ الله تعالى من الشيطان شحال حال ديال الناس يزد عندهم الولد وبدأ يجري عند الفقهاء ويقول لك مريد يغوت بالليل يزقي عنده عنده عنده او الدق من ما تقلب لي على العلاج ديالو اراكمل لي وضعتيه في الرحم ديال الام ديالو ما ذكرتيش عليه اسم الله داك شعرش تعدبتي معاه في الحياة واحد نهار احنا كنا نصرعوا واحد لواحد السيد فيه جني املي اسلم هاداك الجن بيتوفيق من الله ودخل الاسلام كي يخبرنا بأنه كان كيشارك يشارك المريض في المجامعة ديال الزوجة ديالو قلنا لي، لماذا كنت تشاركوه؟ قالك لي أنه ما يكن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وما كيقولش كي الدعاء يلجي معك هذه كلها وقاية يا أحباب كول البيت دياله، شاب دار دا. الدار، لقى الخدمة، اتجوج مشيت خطبتي العروسة، درتي العروسة سيدي الله يكملك وشي مبارك بسعود، ايه واشنو؟ جدي العروسة للدار بغي يدفتها تحت الحياة الزوجية ديالك هذه ما شغلت تفتحها، خلالتك تفتحها بالصالة هذا احنا ما كان عارفوش يقولوا العرجان للعروسة لا سيد اسمع قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا أتتك امرأتك يعني يوم الدخول بها يوم تجيك المرأة يوم الدخول ديالك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين من يدخل عليك المرأة ليلة العرس أول ما شتيهاش تقول لها قول لها ودي غادي تصليم ورائي واحد جوج ركعتين تصليم ورائك ما اللي تصلي إنتا تقول في هذه الركعاتين السجود شغل تقول شمع الحص الحاصين حياة زوجية بيصيبك لا لا سيحة تفرق ولا غير ذلك شو تقول اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير رواه الطابراني والصححه الألباني الإنسان يخطب المرأة بغير يعقد بها بغير يكسب العقل ما ليه تعقد على الزوجة ديالك؟ دير يدك اليومنا على الجبهة دياله ما ليه تكتب القاغيت مع المرأة؟ شدي يدك وحطها على الجبهة دياله واش تقول؟ هذه المرأة ما عرفتيها رمانة مغمضة ما عرفتي هذه المرأة كيفاش غادي تخرج لك؟ هاتحط يدك على المرأة شو تقول لها؟ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جابلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جابلتها عليه ويمكن أن تزيد هذا الدعاء اللهم بارك لي فيها وقيها شر حاسد إذا حسد وساحر إذا سحر وماكر إذا مكر رواه أبو داود وقال الألباني في تخريج الكاليم اسناده صحيح ونحن نختم أيها الأحباء نعطيكم هذا الحسن الحاصين اللي حافظ به النفسي ومخليه نعطيه الأحبة ديولي نقول جزاك الله خير تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إله وإله كل شيء واعتصمت بربي وربي كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حصبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أيها الأحباء أقف عند هذا القدر وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام من شر السحر ومن شر المرد من الشياطين ومن شر العين وأن يحفظنا معهم وأن يتقبل من هذا العمل الصالح اللهم مبارك لنا في أعمالنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا ولكم الآن أشريطة الوقاية من السحر ومن المس الشيطاني ومن العين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت أعظم من سئل وأرأف من ملك وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك الأحد الذي لا ند لك الأمر أمرك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 جعلت للإنسان عينين ولسانا وشفتين وهديته إلى النجدين العين نعمة والعين آية والعين حق لو كان شيء صابق القدر لسبقته العين العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر الناس ينظرون إلينا ونحن ننظر إليهم ودعاء البركة مطلوب فالعين قد تضر بإذن ربي عزها وجاهها، ما لها وسلطانها ما شاء الله بلسم للنظر تبارك الله برءه ودواءه العين شفاءها من كتاب ربها وهدي مداويها عليه الصلاة والسلام ونسألكم لنا الدعاء أن يكفينا وإياكم شر ما هو كائن بعين كل عائن آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 119. تعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 110. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 111. وسيأ كرسيه السماوات والأرض 112. ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ مَن يَلَتَّخَلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ مِنَ الْبَوَابِ مُتَفَرِّقَةَ وَمَا أُغْنِي عنكم مِنَ, الله من شيء.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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تَرَ لأنا أقلم كما لو ولدا فاسأ ربَّي أيوت يني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ما غورا فلن تستطيع له طلبا بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكان الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين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 ومن شر غاسق نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد نذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضايا وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون cău, اصبعة صيدا زلق لو يصبح ما غورا فلا تستطيع له طلبة بسم الله الرحمن الرحيم وإيَّاك الذين كفروا ليزلقون كبائر صارم لما سب الذك ويقولون إنه لمجنون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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ وَسِأَكُرُ سِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم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 ولمَ دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من اللهِ من شيء إلا حاجةً في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ قَرْنَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَطُوفُونَ بَيْنَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُغْشِيَ عَلَيْهِمْ بِضَبَابٍ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ هُوَ وَمَا هِيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الله الصبد لَمْ يلد وَلَمْ يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤَ نَحَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِنٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم ألاعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إن شر الوسوس خناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبوام متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحق إلا لله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 اسَأُ رَبِّي أَنْ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَلاً مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا وَيُصْبِحَ مَاءُهَا غَرَقًا فَلَنْ تَسْتَطِيَعَ لَهُ قِطَمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ولم يكن له قف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم منك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء وساقه السماوات ولا ولا يقود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون اسم الله الرحمن الرحيم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان طاني ادا قلب بن كمالا ولنا اعسى ربي ان يوتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبؤنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ذاقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسن إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَا مَن يَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَيَدْخُلُونَ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوا عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلا حاجزا في لبس يعقوب قضاه وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ولولا لا إذ قلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن طرني أنا أقل منكما لو ولنا فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتي ويرسل علي عسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ماءها غره فلن تستطيع له طلبا بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ذا وقق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسمس في صدور الناس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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاه وانه لذو العلم لما علمنا ولكن اكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم فَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِن كَمَالٍ وَوَلَدًا قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِشَاءَ اللهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِن تَرَى لَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَا لَوْ وَلَدَ فَأَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَني خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا لَوْ يُصِبْهَا مَاءٌ غَوْرًا فَلَمْ تَسْتَطِعْ لَهُ قَلَمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ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 أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاءك لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشفأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاءك لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشفأنت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر باسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر باسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الأليم بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل عين حاسد الله يشفيك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب